يا ريحة الوطن يا خيل الأصيل وين؟ يا ريحة الوطن يا خيل الأصيل وين؟ والله عني القلب والله عني القلب ملل الدموع العين راح السبع يا دار راح السبع يا دار راح لللجا لاحباب يبقى الأمل فرجال يبقى الامل فرجال تروي العهد بالدم تروي العهد بالدم ما تنسى فخر للرجال تروي العهد بالدم ما تنسى غمر الدوم تروي العهد بالدم ما تنسى فخر الرجال يا يمّة في دك في عبابنا يا يمّة هيدك في تحبابنا يا يمّة في دك في عبابنا ده <سؤال> ايه <سؤال> يا يما في دك عبابنا يا يما هيداك تحبابنا يا يما في دك عبابنا يا يما هيداك تحبابنا يا يما هيداك قويه يا يما دكت في دائي عامر بعدك أحمد ومين الجال بيخمي الثاورة عامر قاد بعدك احمد ثاورة ومين القاد موت بيخمي الثاورة انموت احنا وتعيشي يا ثاورة تحميها الرايا سرايا ريشي يا يمه في دكي عبابنا يا يمه هيدكي تحبابنا يا يمه هيدكي قوي يا يمه في دقي ابو بكر سعيد محمود محمد رامي حراس الحدود abu زرقه سعيد مع محمود امجد رامي حراس الحدود جودي يا عين بدمعك والله جوت ارواح الابطال تنسج الحريه يا يمه في دك عبابنا يا يمه هيدكي تحبابنا يا يمه هيدكي قوية يا يمه دكت في دائية تشهد لينا ساحة النزال بعزم وإصرار حطمنا المحال تشهد لينا ساحة النزال بعزم وإصرار حطمنا المحال إسباع القتال رهبان الله يا لرجالك عامر <تصفيق> مذهب الماني ييدي. يا يما في دك عبابنا يا يما هيدكت احبابنا يا يما هيدكت قوية يا يما دكت في دائية <تصفيق> شدين اشراح رغم الموج القاسي لا ما ننصاح منطاطيها الراسي شدين اشراح رغم الموج القاسي لا ما ننصح من طاطيها الراسي رغم الأوجاع أرض ماني ناسي أرض فلسطين الأرض المقدسي يا يمه في دك عبابنا يا يمه هيدكت أحبابنا يا يمه هيدكت قوي يا يمه دكت في دائي لو طال الليل من فرط يا بلادي لو زاد الكيل أو كثروا الاعداء لو طال الليل من فرت يا بلادي لو زاد الكل او كثروا الاعداء راح يحمي الدار ثوار واحفاد ارض الاجداد بالدمام مرويه يا يمه في دك عبابنا الدم وأقسمنا اليمين عن المحتل مدنامي يا عيني وحدنا الدم وأقسمنا اليمين عن المحتل مدنامي يا عيني شهد الأقصى رايت عزة ديني سارايا القدس ثورة إسلامية يا يمة في دك عبار We'll yeah.